لن ترى عينك من لم يعص الله قط خاصه في زمانك هذا فالعصمه من الصغائر والكبائر كانت من خصائص الانبياء ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كل واحد تراه عينك عظم في عينك او قل فله معصيه عند ربه علمها من علمها وجهلها من جهلها وانما يتفاوت الصالحون في الإنابة إلى رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه فقال جل ذكره منيبين إليه واتقوه وليعلم وهذا خاتمة المطاف أن الله أودعك هذه الفطرة ثم بعث إليك نبيا وأنزل كتابه ثم هداك أن تقبل النبي وتؤمن بالكتاب فأصبحت بالفطرة والنبي والكتاب مسلما مستحقا برحمه الله لدخول الجنة ما الذي تخافه وتخشاه أن تسلب هذا لا يبقى لا يبقى في العمر مما بقي شيء مخوف أعظم من أن يبتل الانسان بأن يسلب الإسلام قال الله عن الصالحين من خلقه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمنا انك انت الوهاب أحيانا الله وإياكم على الإسلام وأماتنا عليه وجعلنا الله واياكم مباركين اينما كنا وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين